الأعلمين أصلوا وأصلوا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون هذه الحلقة السادسة والعشرون من حلقات أحكام القرآن أبتدئها بالكلام على قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة للمثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة كافرين هذه الآية لها ارتباط بما قبلها من حيث المعنى وذلك أنه في الآية الأولى وفي الآيتين السابقتين تحقيق شهادة عن لا إله إلا الله بإفراد الله تعالى بالعبادة وفي هاتين الآتين تحقيق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فالعيات الأرضى متضمنة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والغيب والشك مع القلق والضجر والمراد ببالعبي هنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشرف أوصافه عليه الصلاة والسلام والصف العبودية والرسالة وقد ذكر الله سبحانه وتعالى وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى نقاماته، فوصفه بالعبودية حال إنزال القرآن وحال, إنزال وحال الإسراء وحال المعراج وحال التحدي والدوج عنه فقال في الحال الأولى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجه تبارك الذي نزل فرقانا على عبده ليكون للعالمين ننذير وقال في الحال الثانية والثالثة سبحان الذي أصدى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال في وقال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين عادنا فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال في الحال الرابعة نقام التحدي وإن كنتم في ريض مما نزلنا على عبده والمراد بما نزل القرآن الكريم فأتوا بسورة من مثله ولكنهم لن يستطيع ذلك قالوا وادعوا شهداءكم من دون الله إن كل من تقدرون على الاستعانة به ممن تدعونهم أولياء أو شفاء تدعوهم معكم ليعينوكم على أن تأتوا بصورة مثله إن كنتم صادقين فيما تدعونه أن هذا القرآن ليس من عند الله ولكنهم لن يفعلوا ذلك ولهذا قال فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أي فإن النار ستكون مأواكم فاتقوها واحذروها وذلك بالرجوع الحق وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النار التي وقودها الناس الناس المستحقون لها من الكفار والمنافقين والحجارة وهي حجارة عظيمة ليست كحجارةنا في الدنيا تحمى في ناج جهنم فتزداد حرارة النار ويزداد اشتعالها والعيادة بالله وعدت للكافرين يعني أعدها الله للكافرين به وبرسله وكذلك للمنافقين كما قال تعالى إن الله جاء من المنافقين والكافرين في جهنم جميعا في هذه الآيات الكريمة أو في هاتين الآيات الكريمتين يبين الله عز وجل أن رسوله صلى الله وسلم صادق فيما جاء به من الوحي وأن هذا الوحي نازل من عند الله وفيها أيضا من الحوائد تحدي المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معهم من أعوانهم أن يأتوا بصورة من مثله ولكنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا وفي هذه الآية تحدي الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بصورة من مثله قال أهل العلم وتحدي تحدي الله المكذبين بالقرآن جاء على ثلاثة أوجه أو على أربع فتحداهم بالقرآن كله في قوله قل لإن اجتمعت الإنس وجل على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير وتحداهم أن يأتوا بعش سور من مثله فقال تعالى أن نقول وافتراه قل فأأتوا بعش سور مثله وافتراه وتحداهم أن يأتوا بصورة من مثله كما في هذه الآية الكريمة وإن كنتم في ريد مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وتحداهم أن يأتوا بأقل من ذلك كما في قوله تعالى فلا بحديث مثله إن كانوا صادقين وكل هذه التحديات لم يتصدى لها لم يتصدى لها أحد من بلغاء الناس وفصحائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقدر هذا على صدق بسالته صلوات الله وسلامه عليه وأن هذا القرآن ليس من عنده ومن فوائد هذه الآية الكريمه إثباث علو الله عز وجل لقوله تعالى مما نزلنا على عبد والنزول إنما يكون من الأعلى إلى الأدنى فعلو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين علو ذات وعلو صفة فأما علو الذات فهو أن الله سبحانه وتعالى عال على كل شيء مستونا على عرش الذي هو أعلى المخلوقات وهذا العلو ثابت بالقرآن والسنة وإزماء السلف والعقل والفطرة. أما الكتاب والسنة فأدلته على علو الله بذاته أكثر من أن تحصر. وقد جاءت على وجوه متنوعة تحقيقا لهذا العلو وأما السنة فكذلك تلت على علو الله بذاته بأدلة كثيرة متنوعة فمنها ما دلالته بالقول ومنها ما دلالته بالفعل ومنها ما دلالته بالتقريب أي بإقرار غير على ذلك وعما نجمع فقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين وآمة الأمة بل وعامة الأمة الذين بقوا على فطوتهم على علو الله تعالى بذاته ولم نقل أحد من منهم إن الله في كل مكان ولم أقل أحد منهم إن الله ليس في العالم ولا خارجه بل كلهم مجمعون على أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء وأما العقل فلأن العلوم صفة كمال لا شك في ذلك والله عز وجل اكتبت له جميع صفة الكمال كما قال تعالى والله نذل الآلة وأما فإن كل شخص مفتور على علو الله عز وجل حتى وإنما يقرأ كتابا أو يدرس على عالم ألا ترى إلى الرجل إذا جعل الله تعالى يرفع يديه إلى السماء ويرفع قلبه كذلك إلى السماء بدون أن يدرسه أحد ذلك لأنه يعلم ذلك من منفطته وقد ذكر أن عبد المعال الجويني كان يقرر ويقول إن الله كان ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه يريد أن ينكر السواء الله على العرش فقال له أبو العلاء على الحمدان رحمه الله يا أستاذ دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجده من قلبه ضرورة بطلب العلو فلقم أبو المال على رأسه وجعل يقول حجر عنها مداني حجر عنها مداني أي أن هذا جليل فطري على علو الله لا ينكره أحد ولكن يجب أن نعلم أن الله تعالى فق كل شيء لكنه ليس محصورا بشيء كما يكون واحد منا فوق السطح ويكون محصورا بجذغان السطح ولكن الله تعالى فوق كل شيء وليس محصورا بأي شيء من الأشياء لأنما لأن الفوق المطلق ليس في شيء إلا الله عز وجل وإلى حلقة قادمة إن شاء الله